خرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون. قال خسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمن فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحيم فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني 119. فجزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون 110. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 111. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العام